بسم الله الرحمن الرحيم فريق جوال الخير, جوال الخير, جوال الخير فقالت تخشى وتصابر كي ترضي المثنان القادر كم قامت تدعو فجزاها فلل وحلي وأساول فلل وحلي واساول هذه القصة لامرأة صالحة رأينا عنها وسمعنا عنها خير تدعى ام محمد هذه المرأة الصالحة كنا على مقربه من موطن الحادث الذي حصل فيه الحادث وكانوا تسع نساء وهي عاشرتهم والسائق معهم حدثني بالقصة من عايش الحادث ورأى ولكن ما دار في الباص حدثني به صاحب الباص قبل وفاته رحمه الله رحمة الله ما هو مفاد القصه اخيتنا أخيتنا محمد صالحة ما علمنا عنها إلا خيرا خرجت وكان الأخوات للأسف الشديد كما سمعتم نداء الشيطان احتل كثير من بيوتنا فطلب الأخوات المدرسات غفر الله لنا ولهن لأنهن الآن تحت التراب هؤلاء الأخوات طلبنا من صاحب الباص أن يجعل لهم من الأغنيات على الطريق حتى لا يملون بزعمهم قالت وخيتنا الصالحة ورفعت صوتها يا فلان اتق الله أنا لا أريد الأغاني ولا أريد أن أسمع الحرام ولا أريد أن اغضب الله عز وجل فاتقي الله وأغلقه يقول هو يحدثني يقول فرددت عليها بغلظة وجفارة ماذا تريد أن أصنع هذه رغبة المدرسات وأنت واحدة يقول فشغل المسجل على الغناء وبدأ المغني يغني صلى الله عليه وسلم والعافية وهن يتراقصن ازدادت الحركة في الباص، غفل السائق بين غفلة عين وانتباهتها يأذن الجبار حينما يغار سبحانه وتعالى غار الجبار جل جلاله في سمائه، فأمر ملك الموت أن يقبض الأرواح انحرفت السيارة فاصطدمت بسيارة عن مقربة الطريق ثم في شبك الطريق ثم انحرفت وإذا بها بسيارة كبيرة قد قطعت الأشلاء عربا عربا اتصل الشباب من نعرفهم لمقربه من الحادث وكنا ستة أشخاص الحق يا فلان هناك حادث مروع لمدرسات في الباص حاولوا تتصلون بالاسعاف بال... اتصلنا وصلنا إلى موطن الحادث وكان قريب من السكن الذي كنا فيه أثناء الدراسة الجامعية وصلنا إلى موطن الحادث والله يا إخوة والله الذي لا إله غيره تجد امراه جسمها هنا وفخذها هناك وأخرى رأسها هنا وأنفها في الطرف الآخر وأخرى لم نرى منها إلا جزء بسيط جزء من صدرها وشيء من نحرها وسوأتها أجاركم الله غطينا من نستطيع تغطيته بحثنا ما وجدنا إلى الآن ولا واحدة من الأخوات على وجه ومصداق هذا يا اخوان قول الله عز وجل لما قال وجاءت سكره الموت بالحق وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد هذا الذي مر على قلوبنا ونحن نرى ذلك الموت دماء في كل مكان الثياب مقطعة الأشنا في كل مكان بحثت وجدت السائق فقلت للشباب تعالوا يا شباب السائق حي تعالوا نحاول نلقنها الشهادة لعل الله عز وجل أن ينقذه بنا ولعل الله أن يشفعه فينا أتينا إلى السائق والله يا إخوة انظر إلى وجه الرجل والدماء تخرج من فيه كأنها نافورة حاولت فرفعته وأسندته على ركبتي وبدأت أضرب على صدري حتى ينزل الدم ضربا خفيفا يا أخي قل لا إله إلا الله هذا الموت إلا أن يشاء الله فيرحمك فاصبر واحتسب ردد لا إله إلا الله والله يا إخوة فبكى بكى الرجل تلقائيا فقلت له يا أخي هل هناك من أحياء قال أنا لا أعلم لا أعلم إلا أن السيارة ألقت بي وكان يا إخوان قد وقف على طرف من رجليه بدمائه يعني لا يكاد ينجو إلا أن يشاء الله فحاولت بالتي ولت أيها أن يردد معي ما رددت ولكن قال أعرف أن الله عز وجل قادر هذا الذي ردده فقلت له يا أخي ما الأمر قال يا شيخ أسألك بالله ستجد شابة صالحة إن وجدتها فأقرئها مني السلام واجعلها تغفر لي وتدعو الله لي أن يغفر الله لي فأنا السبب ما تمالك نفسي وأنا أسمع الكلمات قلت أين هي قال موجودة ابحثوا عنها وأسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه قل لها تسامحني. كنا كذا وروي لي القصة ولكنها بصوت متقطع طيب أين هي الآن قال ابحث عنها تركت الرجل تعدينا عنه قليلا قال الشباب الرجال يطلبك الحل فاضت روحه إلى الله تعالى جئنا نبحث وجدت واحدة منهم وكان وضعها مزري قليلا مكسره من كل مكان حتى إن صدرها وسوأتها وكل شيء من جسمها قد تعرر غطيناها ولله الحمد حاولنا تذكيرها وقلنا لها يا اخيه أنت الآن في وضع لا يعلمها الا الله استغفر الله ردت عليك الموحدة أقرب وتشكل قلت قولي لا إله إلا الله يا أخي قالت ما بي انقلع يا فلان قولي لا إله إلا الله فبدت تهز رأسها يا أخوان بهذا الشكل تركتها حاولت ما استطعت بقي الشباب بجوارها يقرؤون شيئا بسيطا من القرآن وأنا أبحث بدأ النور يظهر قليلا والله الذي لا إله غيره وصلنا إلى الفتاة وكانت بعيدة عن الباص أكثر من تسعة أمتار تقريبا هذا بالتقريب وصلت إلى الفتاة أول ما أتيت إليها وضعت يدي على رأسها حتى أرى حرارتها هل هي حيه أم ميتها هل هي لا زالت حية أم لا جئت إليها ولا أرى إلا أثر الضربات الدماء على العباءة والله يا اخوان كأنما لفها الله بعباءتها فأنزلها ما رأينا بياض ولا سواد كل الشباب اجتمعوا والله يا إخوان بين باك ومسبح وذاكر سبحان الله من حفظ هذه الفتاة من بين تسع فتيات هذه الوحيدة التي حفظت هذه الوحيدة التي يفرح الإنسان والله بها فوضعت يدي عليها فقلت يا فلانة قولي لا إله إلا الله فبكت رحمها الله بكت وقالت اتق الله ارفع يدك عني لاني ضعيفه ومسكينه تستبيح جسدي قلت يا اخيه انت ستموتين قالت والله الموت احب الي من أخون ابو محمد وهو في بيته نعم والله احب هذه كلماتها ماذا اقول ابكي ماذا اقول ادعو أخفف عنها الالم ثم وضعت يدي مرة أخرى فقلت يا أخي أبشر بالخير الله موجود الله لن يتركك قالت أبشرك أنا على خير لكن لا تحط يدك على جسمي رفعت يدي وجلست تذكرها بالله والله يا ما سمعت منها إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تركتها قليلا حتى تهدأ وصل الإسعاف بحثوا ما وجدوا قلت هذه حية والله يا أخوان كل الإخوان تعجبوا كل الإخوان بدأوا يهللون لا إله إلا الله هكذا خرجت من الحادث قلت والله ما قربت جسمها ابدا هكذا خرجت من الحادث متستره ما ظهر بياض منها فرجعت مرة أخرى وقلت يا أخية الإخوان سيحملون قالت لا يرحم والديك لا لا حد يقربني ماذا أقول لله تعالى عن جسمي لو لمسته بالحرم قلت يا خيتي ستموتين قالت الموت ارحم يا اخي لا تحط على جسمي انا حره لا تحط على جسمي قلت يا